Book 2 50 et رابط العمل العمل ككواستة ما هي وظيفتك ما هي وظيفتك؟ مجتمي ألكر بو وظيفة زوجي طبيب وظيفة زوجي طبيب أسرباتي بووين دن كاتو ميديتسينسكا سسترا أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار سكورو شت بولوچاваме пенсия قريبا سنتقاعد قريبا سنتقاعد اداناتسيته لكن الضرائب مرتفعه لكن е висока Утамин С муклиф. Утамин А С Каква искаж да станеш? Ме Тори до антобеха я уммеме? Меде Торид ъта с Бих искала: Да стана инженер. Ориду ан اريد ان اصبح مهندسا اس كم داسليدوف ف اونيفيرسيتا اريد ان أدرس في الجامعة اريد ان أدرس في الجامعه اسم انا طالب متدرب انا طالب متدرب اس نبيشليا много. Ла кафир. Ла ексаб ал кафир. Аз съм практика в чужбина. Ана е тадарабо хариж ал вилад. Ана е тадараб хариж ал Това е моят шеф. Хаза раиси фил هذا هو رئيسي في العمل اسمهم prijatni kolegi لدي زملاء لطفاء لدي زملاء لطفاء نوبيات vineg hodim v نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا أسترسيا رابوتن اومياسو أبحث عن وظيفة أبحث عن وظيفه وجه една година съм عن العمل صار لي عام عاطل عن العمل в тази страна има много безработни. ан За книгата и текста, моля идете на страницата wwwbook 2 D. E.